لا إله إلا الله استووا استقيموا اعتدلوا ولا تختلفوا تناظروا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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وأعلامكم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 والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أمواتاً غير أحياء والله يعلم ما يسرون وما يعلنون أمواتاً غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلَهُكم إلهُ واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم مُكيرة وهم مستكبرون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 ليحملوا عوزارهم كاملتين يوم, القيام يوم القيامة ومن عوزار الذين, الذين يضلونهم بغير علم ألا مَكَرُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ بُنْيَانُهُمْ فَأَتَاهُمُ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ فَخَرَّ عليهم من فوقهم وَأَتَاهُمُ العذاب وأتـاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول ويقول اين شركائي الذين كنتم ويقول اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكه الذين تتوفاهم الملائكة ظالمين ظالمين انفسهم فالقى السلم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بل إن الله علِيم بما كُنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم فدخلوا أبواب جهنم فدخلوا أبواب جهنم, فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسانا ولدار الآخرة خير ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاء كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوافهم الملائكة طيبين الذين تتوافهم الملائكة طيبين يقولون يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم الجنة بما كنتم تعملون